أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس <تصفيق> كآيات الكتاب الحكيم como الذي خان حقا سماوات الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء ذلكم الله ربكم فعبدوه أفلا تذكرون ونقضون